صلاه الغياب اذا ب ك م الله الله أكبر الله اكبر ل ل ه أ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 ف سبحانه و ت ع ا ل ا س م ح ا ن ه وتعالى ه ي ك ح ا ن ه و ا ع ل ي ه ا ق ل ى س ه ح ا ن ه وتعالى م س ب ي ه د ح ا ن ي وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى سبحانه ي ك وتعالى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 الذين موسوعه م النابلسي ق للعلوم م و الاسلاميه م ر ن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 غ ي ر المغضوب ل ع ي ه م و ل ا ل ي ن آمين و ل ك ل و ج ه ة ه و م و ل ي ه ا ف ا س ت ب ق ا ل خ ي ر ا ت أ ي ن م ا ت ك و ن اجتماعي ل ل ه الله على كل ش ء قدير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 وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم ح ج ة إ ل ا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولاتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أ ر س ل ن ا فيكم رسولا منكم ي ث ل و عليكم آ ي ا ت ن ا ويزكيكم ويعلمكم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 واولئك هم المهتدون ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه أ ن يطوف بهما ومن ت ط و ى خيرا فان الله شاكر عليم إ ن الذين يكتبون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك, اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون ان الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولئك اتوب عليهم وانا التواب الرحيم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 كذلك يريهم الله أ ع م ا ل ه م حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار الله اكبر الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر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 و ا ت الشيطان ل إنه ك م عدو مبين م ن إ ا يأبركم ب ا ل س و ء و الله ف ح ش ا ء وأن و ت ق و ا ا على ل ل م ا ل ا ت ع ل م و ن وإذا اتبعوا قالوا أولو ما الله ما ألفينا آباءنا كان قيل له ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما عليه آباءنا أولو كان آباؤهم نتبع لا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 إ ن م ا حرم عليكم ا ل م ي ت ة والدم ولحم الخنزير وما أ ه ل به لغير الله فمن اضطر غير باغي ولا عاد فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم إ ن الذين يكتمون ما أ ن ز ل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما ي أ ك ل و ن في بطولهم إ ل ا النار ولا يكلمهم, الله يوم القيامة ولا, يزكيهم ولا يكلمهم الله يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم اولئك الذين اشتروا الضلاله بالهدى والعذاب ب ا ل م غ ف ر ة فما أ ص ب ر ه م على النار ذلك ب أ ن الله نزل الكتاب بالحق و إ ن الذي اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد الله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 إ ن الله غفور رحيم الله اكبر الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر الحمد لله رب العالمين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 ي س أ ل وقالوا ن عن ك الأهلة ل هي م و ق ي ت ل ن ا س ل وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم ح ج تأتوا ظهورها وأتوا أبوابها اتقى واتقوا بأن من من من في ل وقاتلوا ح و ن ف سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إ ن الله لا يحب المعتدين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 و أ ن ف ق و ا في س ب ي ل ا ل ل ه و ل ا ت ل ق و ا ب أ ي د ي ك م إ ل ى ا ل ت ه ل ك ة و أ ح س ن و ا إن ا ل ل ه يحب ا ل م ح س ن ي ن ا ل ل ه أكبر أكبر أكبر الله أكبر. الله أكبر.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 شركه الهدى ل شركه دعويه أ ي ر ربحيه ذات ل مضمون اجتماعي ل ن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 واتقوا الله واعلموا انكم إ ل ي ه تحشرون الله أكبر الله اكبر ل ل ه أ السلام الله عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمه ة ا ل ل الله أكبر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 هل ينظرون إ ل ا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمان والملائكه وقضي الامر والى الله ترجع الامور الله الله أكبر الله أكبر الله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 ا ل بسم ن ي إ ر ا ئ ي ل ك آ ت ي ن الله ه م من ومن بينة آية ي ب د نعمة ا ل من م بعد الرحمن جاءته ا فإن ل العقاب ه شديد الرحيم ذ ن الجزء ا و ا ل ث ا م ي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 ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا, وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آ م ن و ا معه متى نصروا الله الا ان نصر الله قريب الله اكبر الله أ ك ب ر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 الله, الله أكبر م و ا ل ع ه النابلسي للعلوم الاسلاميه ي ك و ك ن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 واثمهما أ ك ب ر من نفعهما و ي س أ ل و ن ك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم ا ل آ ي ا ت لعلكم تتفكرون في الدنيا و ا ل آ خ ر ة و ي س أ ل و ن ك عن اليتامى قل إ ص ل ا ح لهم خير وان تخالطوهم فاخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لاعنتكم ان الله عزيز حكيم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 و ا ل م ف ر ة بإذنه و ي ب ي ن آ ي ا ت ه ل ل لعلهم ن ا س ي ت ذ ك ر و ن و و ي س أ ل ن ك عن المحيض قل هو أ ذ ى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن ف إ ذ ا تطهرن فاتوهن من حيث أ م ر ك م الله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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آ م ي ن للذين يؤلون من نسائهم تربص أ ر ب ع ة أ ش ه ر فان فاؤوا فان الله غفور رحيم وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمنن بالله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 ا ل شركه الهدى شركه دعويه غير م ا ل ربحيه ذات مضمون اجتماعي ل ه م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 وان اردتم ان تسترضعوا اولادكم فلا جناح عليكم اذا سلمتم ما آ ت ي ت م بالمعروف واتقوا الله واعلموا ان الله بما تعملون بصير الله الله أكبر الله أكبر الله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 وان تعفو اقرب أ للتقوى ولا تنسوا, الفضل بينكم ولا تنسوا الفضل بينكم ان الله بما تعملون بصير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 إ ن الله لذو فضل ع ل ى الناس ولكن أ ك ث ر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أ ن الله سميع عليم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 أ ل م تر إ ل ى الملا من بني اسرائيل من بعد موسى إ ذ قالوا لنبي لهم إذ ق ابعث ل ل و ا ن ي لهم ب لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إ ن كتب عليكم القتال أ لا تقاتلوا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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آ م ي ن فلما فصل قالوت بالجنود قال إ ن الله مبتليكم بنهر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 سيدكر من يخشى ويتجنبها ا ل أ ش ق ى الذي يصلى النار ا ل ك ب ر ى ثم لا يموت فيها ولا ي ح ي ى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 الله اكبر ل الله اكبر الله اكبر, الله أكبر 「あなたの م و س ل ع ه النابلسي للعلوم الاسلاميه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 قل هو الله أ ح د الله ص م د لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أ ح د الله أ ك ب ر سمع الله لمن حمده اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء ا ل أ ر ض و م ل أ ما بينهما و م ل أ ما شئت من شيء بعد أ ه ل الثناء والمجد أ ح ق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أ ع ط ي ت ولا معطي لما منعت ولا ي ن ف ع ذ ا ل ج د م ن ك ا ل ج د ا ل ل لك الحمد ه م حمدا ك ث ي ر مباركا فيه كما تحب ربنا وترضى ا طيبا كما ا فيه تحب ل ل ه م ل ك ا ل ح م د ب ا ل إ س ل ا م ولك ا ل ح م د ب ا ل إ ي م ا ن و ل ك ا ل ح م د ب ا ل ق ر آ ن ولك ل ا ح م د أ ن بلغتنا رمضان اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وسائر أ ع م ا ل ن ا اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وسائر اعمالنا اللهم انا ع و ذ بك أ ن نشرك بك شيئا ونحن نعلم ونستغفرك لما لا نعلم اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت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 اللهم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث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 كل خير و ا ل م و ت ر ا ح ة ل ن ا من ك ل شر وأجرنا من خ ز ي ا ل د ن ي ا و ع ذ ا ب ا ل آ خ ر ة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 اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفون تحب العفو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 أ م شركه الهدى شركه اللهم إنا دعويه غير ر ب م ي ه ذات ك مضمون ن ك ل اجتماعي نحصي ثناء عليك أ ك أثنيت ل ى ن ف س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 ا ل س ل ع ه النابلسي للعلوم ا ل س ل ا م ه